تلاوت آیات شریفه 67 تا آخر از سوره مبارکه زخروف و سوره مبارکه نصر با صدای استاد عبدالمون امتوخی به مدت 38 دقیقه بالله من بسم الله الرحمن الرحیم الآخرة يومئذ ذهب لذا ظن عدو إلا المتفقي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم الآخرة يومئذ بدءهم لذا عبدن إلا التقين لا خوف عليك بجني يُطَالُ فَوْعَلَ انْجِبْ بِصِحَّةٍ مِنْ تلك الجنة، وتلك الجنة. لكم فيها فاكهة كثير منها تأكلون و تلك <تصفيق> يطاف عليهم بصحة یکبا الجنة وتلك الجنه, وتلك الجنة درسته و إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم إن هو والله ولا دع يا مالك لي علينا ربك قال انكم ماكلون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كيفون Ooh. Yeah. Yeah. God be love. فذرهم يقودوا ويلعبوا فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاكم يومه فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَعُبُوا حَتَّى يُبَاحُوا لِهُمْ عُومُ الَّذِي يُوَعَدُونَ وَعَدُونَ وإليه فجور وإليه و و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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون لا يؤفكون وَكِيلَهُ يَا رَبِّ وَكِيلَهُ يَا رَبِّ قَوِّي evening in the بحب حمد ربك واستغفر إن جو كانت صدق الله العظيم الف.